وَاتَّخَذُ مِنْ دُِهِ آالِهَةَ لَا يَخلقُونَ شَيْْئو وَهُم يُخلقونَ وَلَا يَمِكونَ لِأَم فُسِهِمْ ظَرَّ وَلَا نَفف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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ بُهْتَانٌ وَزُورًا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 116. لَكَ شاء جعل لك خيرا من مِن جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 117. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 118. كان على ربك وعدا مسؤولا 119. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالَاوا صُببحانكَ مَا كانََ يأَن بَغِيلَناَا أَن التَّخِذَ مِنْ ذُكَ مِن أَلَ أَلَكِ م تَعتَهُم وَلَكِم م تَعْتَهُم وَآبَ أَهُمْ وَكَانُوا قَوْمَو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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَتُوا نُفُورًا يَوْمَ يَرَون الْمَل إِكَ تَلَابُ شرَ يَوْمَائِذِ للِمُجِمِينَ وَيقولُوا نَحرًَا م حجورَ وَقَد الن إِلَ مَا عَعملِلُوا مِن عملَلٍ فَجَعَنهُ هَبَا أَمثُور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 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعترنا للظالمين عذابا أليما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 وَهُوَ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 119. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من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 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مَرَجَ البحرين هذا عذب ر وَآذ مِحُن أجج وَجَعل بَنَهُ مَا بَر الزَّخَ وَحر محورَ وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَم إبَشرم فَجَلَهُ نَسَبَ وَصِحرَ وَوكانَ رَبّكَ قدير 117. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا 118. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما 119. وأسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 110. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا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 117. والتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وَهُوَ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 117. حسنت مستقرا ومقاما 118. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما